موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين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 إِنَّ الشَّيْءَ لِلْإِنسَانِ الإِنسَانِ عَدُوُّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعْلِمُكَ مِنْ تَأْوِي الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ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 أرسلهم عن غدين يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا أَنْ أن تذهبوا به وَأَخَافُ وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وشروه بثمن بخس دراهما معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرم مثواه أكرم مثواه عسائيا فعنا أونا اتخذه ولدا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 أنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رآ برهان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء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 كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك، إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنا راه في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متك أو وأتت كل واحدة منهن سكينة وأتت كل واحدة منهن سكيله وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشل الله وقلنا حاشل الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن ن الذي لم فيه ولقد راوتُه عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من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 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسدننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع بُلَاتٍ خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتناه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 فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد إن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون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 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم, لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا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 ولمَّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم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 فصبر جميل عسى الله أن بِهِمْ بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف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 إنه لا يَيْأَسُ من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين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 وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدا ورحمة لقوم يؤمنون.